بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحبتي رمضان موسم من مواسم الخير يتسابق المؤمنون فيه إلى الخيرات نحن الآن في نهايته كنا ندعو الله عز وجل قبل أيام أن يبلغنا رمضان وها نحن ندعو الله عز وجل أن يبلغ عنا رمضان وأن يتقبله منا كنا في أول الشهر ندعو الله تعالى أن يسلمنا إلى رمضان وها نحن الآن ندعو الله تعالى أن يسلم لنا رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا كنا نستبشر بدخوله فرحا وها نحن نودعه حزنا كنا نتراء لهلاله في المغرب إذانا بدخوله وها نحن نتراء لهلاله في المشرق إيذانا بخروجه ولا ندري هل نحن في هذا الشهر ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قامه إيمانا واحتسابا وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فنكون ممن صام الشهر واستكمل الأجرا وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب وغفر لنا ما تقدم من الدم أو أننا ممن صام عن الحلال وأفطر على الحرام وكان حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب بل ونخشى أن نكون ممن أدرك رمضان فلم يغفر له فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمن على دعاء جبريل وجبريل دعا على من أدرك رمضان فلم يغفر له بالبعد إلى النار قال آمين قال أمنت أم ثلاثا قال جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قل آمين فقلت امين. لكن بعد معنا مهلة عشر الشهر بقي وهذه مهلة لعننا نستدرك ما مضى ونحفظ ما بقي لعننا نستدرك ما مضى ونحفظ ما بقي نودع رمضان بعده أعمال العمل الأول بأن ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا نعم كان السلف رحمهم الله يؤدون العمل ثم يقع عليهم الهم هل يقبل أو لا يقبل والدعاء بقبول العمل منهج الأنبياء أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بأن يبنيان البيت فكان يبنيان ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بل وهو منهج الأولياء قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا أشبهم. وقلوبهم وجله. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون الله قال لا يا ابنة الصديق وهذا عند الإمام أحمد ويصححه الألباني قال لا يا ابنة الصديق هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم رمضان دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل الصيام اللهم تقبل القيام اللهم اجعلها ايمانا واحتسام العمل الثاني وهو المداومة على العمل الصالح ما شاء الله امتلأت المساجد في رمضان ما شاء الله اقبل الناس على ربهم في رمضان ما شاء الله كثر الخشوع في رمضان ما شاء الله كثرت الصدق في رمضان لكن نحن نريد الاستمرار والدوام سمعنا في قراءة الإمام إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا تابد من مداومة الله عز وجل ما جعل للعمل الصالح انقطاعا قبل الموت قال واعبد ربك متى حتى يأتيك اليقين حتى الموت وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله ما جعل للقطاع العمل الصالح أجلا قبل الموت الله حي ما يموت ما يكون الإنسان رمضاني لكن يكون رباني نحن نعبد رب ما نعبد رمضان بل ينبغي أن نستمر على العبادة ليش تتقلب بين الموازين لنا وجه في رمضان ولنا وجه في شوال المعبود واحد يجب أن نستمر على عمل صالح أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه أحب العمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العمل الدائم كان إذا عمل عملا أتقنه أو, أو داوم عليه بل وما شرع الله عملا صالحا إلا ليدون ما شرع عملا صالحا لينقطع إذا مداومة العمل الصالح العمل الثالث الاستغفار نكثر من الاستغفار لا يصيبنا غرور ما ندري والله قبلنا ولا ما قبلنا كان علي رضي الله عنه يوم العيد كان يخرجه حزين لما يا أبا الحسن والناس في فرح قال لا أدري هل قبل الله مني أو لم يقبل فأقول أيها الأحبة نستغفر والاستغفار شرعه الله عز وجل بعد الأعمال الصالحة سمعنا في قراءة الإيمان فاعلم أنه لا إله إلا الله ويش. بعد التوحيد لا يصيب الإنسان غرور قال موحب شوف فعلم أنه لا إله إلا الله لكن إيش واستغفر لدمك بعد التوحيد استغفار بل وبعد الاستقامة استغفار فاستقيموا إليه ويش واستغفروا بعد الاستقامة بل بعد قيام الليل استغفار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويش وبالأسحار هم يستغفرون بل بعد الحج استغفار ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله بل بعد الصلاة استغفار أول ما تقول بعد الصلاة مباشرة استغفر الله ثلاثا ونحن نستغفر الله بعد نهاية صومنا من كل ما حصل في صومنا من الخطأ والخلل والزلل وما شابه ذلك فإن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم استغفروا العمل الرابع صدقة الفطر صدقة الفطر وصدقة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنذى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وحكمتها ظاهرة حكمتها أولا طعمة للمساكين اثنين ادخال السرور عليهم ثلاثة اغناؤهم عن السؤال يوم العيد أربعة التخلق بخلق الكرم خمسة السلام من الشح والبخل ستة طهرة للصائم من اللغو والرفث وتجب صاع من طعامك الذي أنت تطعم والصائي قدر الشيخ ابن باز رحمه الله في ثلاثة كيلو وهو المعمول به الآن بل واللجنة الدائمة تقول ثلاثة كيلو وهو المعمول به الآن والموجود في الأسواق الآن ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو لكن من من إيش؟ ما سمعتمكم جواب مرضي من إيش؟ ضربكم لا تزالون تحمون. تحومون اهدول الرز لأنك كان أصواء الرز صدق لكن إيش؟ لكن من أي رز؟ هما تخرجون أبو كاس تخرجون أبو هذا الصحيح. ليه اللي لله نجعله رخيص واللي للنفسه نجعله غالي قال صاع من طعام أي مما نأكل نحن ليش تعطي الفقير الردي أنت يعني ما ممكن تأخذها أنت وإذا قل بعض الناس قال يا رجال زينا نحصر بالفضل لله ما هو الفضل لرب العالمين ما هو الفضل أنت منقاد أنت يعني من قوتك الذي أنت تطعمه سواء رز سواء بر سواء شعير سواء ذرة سواء تمر سواء زبيب سواء اقت أو غير ذلك المهم من طعامك الذي أنت تطعمه وأكثر طعام الناس اليوم الرز لكن ينبغي أن يكون من الرز الغالي سهل جدا سهل الفرق بسيط وتراك أن تقدمه لربك لا تقدم لله الرديء لا وينبغي أن نعلم بأن القيمة ما تجز. القيمة ما تجز يخرجها الإنسان فلوس ليه؟ لأربعة دلائل. الدليل الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها قيمة مع وجود القيمة عنده، لكنه أخرجها طعام. الأمر الثاني لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوها قيمة مع وجود القيمة وإنما أخرجوها طعام. الأمر الثالث لأنها شعيرة ظاهرة، ولو خرجت قيمة لكانت شعيرة غير ظاهرة. والامر الرابع لأنك لا سدري تخرجها بأي قيمة لأنها من أنواع مختلفة فلا تخرج قيمة وينبغي أن يعلن بأن يجب أو تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد بمعنى من مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه الزكاة من مات بعد الغروب وجبت عليه الزكاة من ولد قبل الغروب وجبت عليه الزكاة من ولد بعد الغروب لم تجب عليه الزكاة لكنها تستحب في حق الجنين كما كان عثمان رضي الله عنه يفعل وأما وقت إخراجها فهو وقتان وقت الجواز ووقت أفضلية فأما الجواز قبل العيد بيوم أو يومين يعني من أخرجها يوم ثمانية وعشرين أجزأته والأفضل وقت هو بعد الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد إن سيصل وإن كان يصعب صعب الإنسان أو لا يجد صاحبها فيخرجها يعني قبل العيد بيوم أو يومين ولا بد أن تصل إلى صاحبها قبل صلاة العيد فإن أو وكيلة فإن كان أنك حجزتها لإنسان ولم يأتي قبل العيد صرفها الغير ولا تكون أنت وكيل لمن تخرجها لا تقول أنا وكيل عن فلان تبقيها عندك لا أخرجها لآخر وينبغي أن تكون للمساكين فقط ليست لجميع أصنافها للزكاة لأنه قال في حديث ابن عباس طهرة للصائم وطعمة لمن؟ للمساكين فقط وليست بغيرها إذن هذه مما يُختم به العيد، مما يُختم به رمضان مما يُختم به رمضان التكبير قال تعالى في آيات الصيام ولتكبر الله على ما هداكم والتكبير معناه تعظيم الرب ومعناه مداومة العمل الصالح ومعناه تعظيم المؤمن ومعناه مداومة ذكر الله عز وجل ومعناه العمل بالكتاب ومعناه العمل بالسنة والتكبير تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لكن بمجرد ما يعلن للعيد يرفع بها الرجال أصواتهم في الأسواق في المساجد في المجتمعات والنساء يسررن بها يعني في في, في في في في في بيوتهن أو في الأسواق أو ما شابه ذلك وهذه سنة قد تكون مندفرة هل من المشروع أن ينبه في المكروفون صبيحة العيد بالتكبير الله أكبر كبيرة. لا ما ورد هذا على السلف رحمهم الله وما أحرص الناس على السنة وتجدها الآن انتشرت هذه أخشان تكون بدعة لأنه من التكبير الجماعي التذكير ذكر الناس لكن كل يكبر على حدته ومن ومما يختم بهذا الشهر الشكر قال ولي تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نشكر الله انبلغنا رمضان نشكر الله نعاننا على الصيام نعاننا على القيامة نعاننا على قراءة القرآن نعاننا على نشكر الله عز وجل ونكفر من شكره تبارك وتعالى وكذلك مما يختم به صلاة العيد وهي على قول شيخ الإسلام تيمية واجبة واجبة ما يعبر أحد بترفها وتصلى كما هي معروف في وصليات العيد ونسأل الله أن يوفق أمير هذه المنطقة يقول تصلى في المصليات صدق هذه السنة الناس أصابهم ترف حتى في الصلاة أصبحوا بعد يصلون لله في إيش في المساجد يقولوا نريد في المساجد لا إله إلا الله اطلعت على كلام عبد الرحمن ب... الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الشرح على الزاد على الروب اللي يسمونه حاشية النجد يقول صلاتها في المساجد من غير حاجة بدعة إذا صلى في المصليات الحمد لله تصلى في المصليات يقول يا أحد الإخوة يقول والله حتى في تام انهم يصلونها في المساجد فليبوش في عاجة أهل تاما يصلونا في المساجد لا عندهم لا برد ولا عندهم شيء أحيانا يكون عندنا برد صح وبرد شديد ترى الشيباء ما كانوا يعرفون البرد الشيباء ما كانوا يصلونها إلى فين أهل الشيباء آلان الشيباء حتى الشيبان نصير ها فلن يصلونها يعني برا ما يصلونها أبداً في المسجد ولا أظن إنهم في وقت كان يصلونها لكن جت الطرف طرف حتى في العلم حتى في العلم طرف أصبح حتى في العلم طرف للمترفين في العلم إنهم أصبحوا حتى يوسعوا الفتوى للناس على كل حال الأمر إنها تصلى في المصليات صلاة العيد وصلاة العيد واجبة وتصلى وفيها سنة مندثرة وايش؟ خروج النساء لصلاة العيد ترى أولى من خروجها للسوق كان النساء في زمن النبي يخرجنا للصلاة ينبغي أن يعني تفعل هذه السنة يخرج النساء لصلاة العيد في مكان خاص بهن كما في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج إلى صلاة العيد وفي هذا تذكير بأن الصلاة مستمرة دائمة لا تنقطع نجد الناس في رمضان مقبلين لكن بمجرد ما يأتي الفطر يقل الناس يقل الناس كم في يوم العيد من صلاة ست ليه استمر يا صاحب الصلاة في رمضان استمر بعد رمضان لا تنقطع خطبة العيد تذكير للأم اللي كانوا يقرؤون في شهر رمضان استمر على القراءة بعد رمضان وهكذا ومما يختم به شهر رمضان سيامه ست من شوار صيام ست والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد متابعة الأفضل وللإنسان أن يصومها في أي الشهر شاء وصيامها استكمال لأجر الدهر وسد الخلل وجبر الكسر وأداء الشكر ومداومة العمل الصالح وكم وراء ذلك من الثمرة وفي حديث ثوبان صيام شهرين صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين وذلك صيام الدهر كله وفي حديث مسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله وليس من الواجب على الإنسان إذا صامها سنة أنه يلازم صيامها كل سنة ما هو بلازم عليه لكنها من الأعمال التي ينبغي يعني يذكر الناس بها وأعلم ولله الحمد فيه حتى صغار سن في الابتدائية يصومون ستم جوان وهذا خير ولله الحمد والمنة ولكن لا يصوم إلا بعد ما يقضي بعد القضاء بعد القضاء قضاء رمضان يصوم قال الشيخ ابن عزيمين من صام رحمه الله قال من صام ست شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان فإنما هو نفل من النوافل ليس له ثواب الستم شوال لأن قال من صام رمضان ثم أتبعه أما حديث عائشة بأنها ما كانت تصوم إلا في شعبان فهذا لعائشة خاص لأن قالت لما كانت النبي مني ثم تخدم الدعوة ثم التشريع ما يوخذ من عائشة يوخذ من غير عائشة وفي حديث النبي قال ثم أتبعه قال من صام رمضان أكمله ثم أتبعه يحصل هناك أمر وهو أن لو كان المرأة نفست من أول رمضان وطهرت في آخر رمضان كيف يمكن أنها تصوم ستم شوال قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال الشيخ ابن جبرين تصوم قضاء رمضان في شوال وتصوم الست في ذا القعدة وتصوم الست في ذا القعدة يحرص على صيام هذه الست وكذلك مما يقدم بهذا الشهر التعرض لنفحات الله ان ترى كل يوم كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة تعرض لهذه النفحات لعل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك ولعلك أن تكون من أولئك المكرمين أخيرا ينبغي أن يختم رمضان يختم رمضان نعم يختم رمضان بترك التهاجر الآن ليلة السبع وشرين من الناس من لا يزال هاجر لإخوانه من أول رمضان ومن شكم الصيام سلامة الصدر وين سلامة الصدر عند هؤلاء ينبغي بأن يحرص على سلامة الصدر ترك التهاجر ترك التقاطع يأتي العيد ينبغي بأن يكون فيه أخوة تآلف تعاون تعارف خير بين الناس ألفه وما شابه ذلك أحبتي جمعيات تحفيظ القرآن لها بذل ولها سبت أنعم الله بها على بلادنا وفق الله لا تأمورنا في دعمها. وما أظن مسجد من المساجد إلا وفيه حلقة وهذه حلقة تحفظ الشباب يحفظون القرآن يحفظون الأوقات يتخلقون بأخلاق القرآن يقومون بالحقوق لكنها جمعية خيرية وجمعية خيرية بمعنى أنها تقوم على البذل وبذل المحسنين أمثالكم مطلوب وفي هذه الليالي أشد وأشد وهي تحتاج منكم أيها الأحبة إلى البذل لها استقطاعات موجودة في آخر المسجد يعبيها الإنسان ويسلمها للأخوة وهم بدورهم يعني يكملون اللازم وهذا من العمل المبارك الذي يعني ينبغي بأن يفعل لأنك الآن كم من الشباب يتربون بهذا الريال وكم من الخير يحصل لهم بهذا الريال وترى فلوسك كلها ما يحفظ لهذا الريال ما أكلت أفنيت وما لبسته أبليت وما تصدقت أبقيت أدعوكم إلى البذل لهؤلاء فإنهم في أشد الحاجة وهم يقبلون بذلا تزاهم الله خيرا وبارك فيهم وتقبل منهم وأسأل الله تعالى أن يعينهم والاستقطاعات في آخر المسجد فراني ما, ما أشوف كذي. يقول بأنه صلى مع الإمام هو عليه صلاة العشاء مسافر وصلى مع الإمام صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح وبعد أن سلم الإمام من الركعتين سلم معه هل يجزي ذلك؟ نعم يجزئ ولا حرج لأن الإمام مطالب بالركعتين وأنت مطالب بالركعتين وقد صليت معه وسلمت معه فلا حرج في ذلك إن شاء الله وعملك. صحيح امرأة ترغب شراء جوال بكاميرا افتوني افتوني يا ايها القوامون افتوني ايها القوامون ها. ماذا تريد بالكاميرا اشتريت بها ام عبدالله اشتريت بالكاميرا ام عبدالله تصورها السوق ولا تصور واحد إذا رأته جميل كن معه في الجوال ليه ماذا أصل الجوال ما هو الكاميرا أصل الجوال ما هو الكاميرا الجوال مكالمة إذا وجدت الجوال في كاميرا فهو أحسن لأن الكاميرا مع المرأة خطيرة جدا عليها وعلى الناس عليها هي وعلى غيرها عليها بأنها قد تصور مناظر مزرية وقد تفسد نفسها وبيتها وأهلها وزوجها بذلك فعلى كل وراءها مفاسد عظيمة جدا لكن ما أدري هل في السلوك جوال بغير كاميرا فأقول بتقول عبد الله الحمد لله لأن يصرني عليهم أقول هل في يعني بدنا إذا تبحث إن وجدت بغير كاميرا يا لي لم يوجد إلا الكاميرا تأخذها تحفظ تحفظ شديد وتتق الله ربها الذي ما تخفى عليه خاضية يخفى على البشر لكنه ما أخفى عليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله ومنكم الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا